أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طيسين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمنين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 ان باء وما كانوا به يستهزون اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم ان في ذلك لايه وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادِي رَبُّكَ مُوسِي أَنِئْتِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أخاف ان يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف ان يقتلون قال كلا فاذهبا بي إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَانِ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 فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن تَبَّنِ إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ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 إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تامرون قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم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 إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقي موسي عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون فألقي السحرة ساجدين قالوا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 لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم اجمعين قالوا لا ضير ان الى ربنا منقلبون اننا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسي أن أسري بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدى. إن حاشرين إنها أولاء قليلون وإنهم لنا لغضون وإن <تصفيق> لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلم تري الجمعان قال أصحاب موسى إن لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى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 قال هل يسمعونكم اتدعون تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباء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 ألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله واطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك لارذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم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 إن في ذلك لايه وما كان أكثرهم مؤمنين وإن رَبَّكَ لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إِنِّي لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما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 فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما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 فساء مطر المنذرين إن في ذلك لا يه وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب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 أعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب لليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جيئهم ما كانوا يوعدون ما أغني عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية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 وسيعلم الذين ظلموا اي من قلبي الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم طيسين تلك ايات القران وكتاب مبين